عاشيه تعال الكرب يوم نجد الزهراء بنت المصطفى المختار اهلا يا وصول الدين يا ام الحسن حسين يا وصول الدين <تصفيق> يا ام الحسن حسين ابو روك يوم بمولدك والله ما تنوصف البرحة صرت بمتحة الاخلاق أعظم معجزة ولوحة يوم بمولدك والله ما تنوصف الفرحة صرت بمتحة في الاخلاق أعظم معجزة ولوحة وبكل صور كل آياته كل صفحة كل كلمة وما عاميها كل تفسيره وتشرها كل هاليومي أهره كل مياد مبتشره <تصفيق> كل هاليومي أهره كل مياد مبتشره كل أنصار يا أم الحسن وحسين يا أم الحسن وحسين اشيعة عالي الكرار يوم ولدت الزبرار في المصطقى اهلا يا رسول يا ام الحسن وحسين اهلا يا رسول الدين يا ام الحسن وحسين وقوت عالي بعيد يا فاهي عن حالك الرا يوم من الجبل زاح بالمطالع ومن اللي الزهري اللي لقيت يمك تاخذ من نارك نور ديك على من جو اللي الهي ليه لقيت يمك اخذ من نارك نور ديك على سما اسج الله بنشرسميش نور ممص البياسين والكبرى خديج امويش نعمل واليد الرباط نعمل واليد الترعام <تصفيق> طيبه من الناس الطيبين يا أم الحسن وحسين طيبه من الناس الطيبين يا أم الحسن وحسين شيعت علي الكرار من بنت الزهراء من في المختار المختار اهلا يا وصول الدين يا ام الحسن والحسين اهلا يا <الإخلال> في المختار <الفيح> <شيعة عالي الفراح> <شيعة عالي الفراح> المختار